فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين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 اِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد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 ونجَئَنَ الَّذينَ آمَنواَ وَكَانوا يَتَقونَ وَيَومَ يُحشَرُ أَعداءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُنَّ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقن الله قالوا أنطقن الله الذي أنطق كل شيء.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 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ضَنَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا وَإِنْ يَسْتَعْتِمُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامٍ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِالقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَإِنْ كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ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 وربت إن الذين أحياهم محي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يَأْتِي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 اعجمي واعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عما اولئك ينادون من مكان بعيد